لا, آل لا آل القرآن الله الحمد لله رب العالمين الله يوم الدين الصراط المستقيم صراط بعلمه على الطالب سبب اسم ربك العظيم. وطن المستثمر صالطن الذين منعوا عن تعليهم وهيهن وطوم عليه